أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قَضَى ظُلُمَاتَهُ إِلَيْنَا قَضَضًا يَتِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ كُهُرًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنقَا لنحي به بلدة ميتا بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد طرفناه بينهم ليذكروا فأبا أسر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطعيكا فيه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا لندجاد وهذا مالح فجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بذرا من الماء بذرا فجعله نسبا وطهورا وذان ربك قديرا